ولتسليط الضوء على دور المقامة العراقية ينضم إلينا عبر الأقمر الاصطناعية من سوريا السيد عبد الرحمن الجنابي الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي للمقامة العراقية أهلا بك معنا مرحبا بكم سيد الجنابي بداية كيف تنظرون إلى حالة الفوضى العارمة التي تغرق البلاد في الميادين كافة بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء نحييكم ونحيي الشعب العراقي الصابر شعبنا الذي عانى ما عانى في مواجهة الاحتلال ومواجهة من جاءوا معه أريد أن أذكر هنا أننا نحن في المجلس السياسي المقام العراقية نؤكد بأن ما يجري في العراق هو احتراب سياسي طائفي تهدف الجهات السياسية إلى إغراق العراقي في حرب طائفية وفي صراعة طائفية لإحداث اصطفافات سياسية تكسب من خلالها الأصوات الانتخابية ويصح في قولنا في ذلك أنهم يريدون صناديقا تطفو على دماء العراقيين وكذلك ما يحدث يمكن قراءته من زاوية أخرى أن هناك دول تريد أن تصدر أزماتها الداخلية وأزماتها الإقليمية وأزماتها الدولية إلى داخل العراق لتنفذ صراعاتها مع إدارة الاحتلال الأمريكي ومع قوات الاحتلال فهي عملية صراع يجري داخل العراق يمتد من أجندات تنفذها أجندات تلك الدول والممثل لها في الجهات السياسية وكذلك تمثل البعد الصراع الإقليمي داخل العراق من أجل تصفيات حسابات وكذلك تصدير أزمات سياسية طيب. إلى الخارج سيد عبد الرحمن على ذكر الصراعات والوضع الأمني لماذا تتهم دائما المقاومة بالإرهاب وتحمل دائما مسؤولية ترد الوضع الأمني برأيكم من يسعى إلى خلط الأوراق ولماذا؟ الذي يسعى إلى خلط الأوراق هو محورين والمحورينهما نفسهما اللذان اللذان يتصارعان في العراق ويطبق ذلك الصراع أجنداتهم السياسية في الداخل فليست من مصلحة أجنداتهم السياسية الموجو المتمثلة بأحزاب السلطة والمشاركين الآن في العملية السياسية ويدفع الشعب العراقي ضريبة ذلك وكذلك من مصلحتهم من مصلحة المحور الأمريكي أنه يريد أن يشوه المقاومة التي قدمت أفضل صور المقاومة على مدى التاريخ. والواقع يشهد ذلك حتى استطاعت المقاومة العراقية واستطعنا أن نطوقها وأن نوقف المشروع الشرق أوسطي الجديد الذي جاء به بوش وكذلك جاءت به إدارة الاحتلال الأمريكي من تجزئة المجزة وتقسيم المنطقة وتشكيلها بصورة ثانية طيب. وكذلك الطرف الآخر هو المحور الإيراني الذي يريد كذلك أن يمكن لي يده في الداخل وكذلك يهيمن على العراق بعد أن فشل في المرحلة السابقة من أن يهيمن على العراق ويصدر ثورته نعم طيب هناك يعني قيادي فيما يسمى الاتلاف الوطني العراقي قال إن هنا يعني ليس هناك وجود للمقاومة بل هم مجموعة قتل هكذا وصفهم ما تعليقكم المقاومة العراقية هي مثلت أفضل نموذج وهي دافعت عن حقوق شعبها وأهلها ليس من يخضع لسلطة الاحتلال وكذلك ليس من يوجد الشرعية للاحتلال ويعمل على إيجاد عملية سياسية تعطي الشرعية للاحتلال ذلك الشريف وذلك الوطني الشريف الذي إذا جاء عدو إلى بلده واستباح البلد واستباح الأعراض واستباح كل شيء وحتى غرق شعبنا بالدماء ابنائه. الوطني هو الذي خرج يدافع عن بلده وخرج يدافع عن أهلي وخرج يضحي بكل شيء فالمقام العراقي قدمت دمها من أجل شعبها وليس هي ذهبت تسفق دم شعبها من أجل كراس ومن أجل صناديق تطفو على جثه شعبنا طيب سيد عبد الرحمن على ذكر العملية السياسية والانتخابات العملية السياسية باتت كالنار تأكل حطبها وأقصد هنا يعني أفرادها ماذا أنتم فاعلون وما موقف المقاومة من العملية السياسية بصورة عامة والانتخابات بصورة خاصة؟ نحن موقفنا كما أعلنناه سابقا أننا لن نوقع ولن نعطي مشروعية لهذا الاحتلال والمشروعية الوحيدة هو إخراج المحتل وأن يبقى بلدنا لشعبنا وأهلنا هم يختارون ونحن معهم يختارون من يمثلهم وكذلك من يقيم بلدا يؤدي دوره في الداخل ورسالته الحضارية ونحن موقفون من العملية السياسية هذا واضح وأعلنناه منذ أول يوم ولن نكون مشاركين في أي عملية سياسية تشرع للاحتلال والتشريع لأجنداته التي جاء بها بل سنعمل على إخراجه ثم نكون موجودين مع أهلنا وبلدنا في إدارة بلدنا وكل ما يعطيه التقدم والبناء أما الانتخابات هذه فهي صورة مكملة لصور الانتخابات الماضية التي, التي جاءت بها سلطة الاحتلال بعد أن أراقت الدماء ولو كل عراقي يريد أن يتتبع ذلك بل كل حر في العالم يستطيع أن يتتبع ذلك يوم أن بدأ الحديث حول الانتخابات بدأت تفجيرات الأربعاء الدامي إلى اليوم، ثم تفجيرات الأحد وتفجيرات الثلاثاء والاثنين وهكذا إلى اليوم الشعب م. العراقي يدفع كل يوم م. مئات بل آلاف القتلى وآلاف الجرحى حتى يحصل أولئك على مكاسبهم وكذلك. يعني نفهم من ذلك. عفوا بصفتكم مجلسا سياسيا معبرا عن المقامة نفهم من ذلك أنكم ترفضون مطلقا التفاوض مع أي حكومة ربما سوف تنتخب هل الوجوه ستكون نفسها يعني هذا مبدأكم نحن لن نعطي الشرعية لكل من أعطى شرعية الاحتلال ولن ندخل في إدارة البلد حتى يخرج الاحتلال وتزول آثاره وينتهي النفوذ وأي نفوذ أجنبي على حساب بلدنا وعلى حساب أهلنا. طيب سيد عبد الرحمن هل لديكم أنتم يعني مشروع سياسي للمقاومة؟ المقاومة العراقية بجميع فصائلها وجميع جبهاتها لديها مشروع واضح في إخراج المحتل أولاً وكذلك في بناء العراق. وبناء العراق يحتاج إلى مشروع سياسي فنحن قدمنا مشروعنا السياسي المتمثل في برنامجنا السياسي الذي يبدأ بأول شيء أننا لا بد الاحتلال أن يخرج ولا بد له أن يعتذر اعتذارا أمام العالم أجمع بما حدث العراق ويعوض الشعب العراقي ويطلق صراحة المعتقلين يعني وكذلك تلغى جميع الاتفاقيات التي سيد جنابي عذرا, لهذه عذرا المقاطع يعني المقاطعة 13 فصيلا أعلن التخويل الشيخ الدكتور الضاري متحدثا باسمها ما موقفكم من ذلك إلى أين وصلت الجهود في التنسيق والتقارب بين فصائل المقاومة المختلفة نحن كما أعلننا نرحب بذلك التخويل وندعو كذلك إلى جميع الفصائل المقاومة والجبهات إلى إعلان رموزها لأننا اليوم أمام معركة سياسية فنحن سندعو إلى إخراج رموز كذلك يقفون مع الشيخ حارث الضاري ليستطيعوا أن يقدموا مشروع المقاومة السياسي حتى يتحقق له الإنجاز النهائي من تحرير البلاد وبنائه ولكي ينهض بلدنا إلى أداء رسالة الحضارية التي كما عرف بها طيب سيد عبد الرحمن ما هي أفاق العمل مع جبهات العمل الأخرى نحن نعمل على تطوير علاقاتنا مع جميع الفصائل وأبشركم وأبشر الشعب العراقي وجميع أحرار العالم أننا اليوم نقضى اشواط جيدة في بناء التنسيق وسيعلن ذلك التنسيق بعد أن يتم ويأخذ أطره الكاملة وبما يؤمن تحقيق هم. مشروع المقاومة واهدافها التي ناضت طيب. من أجلها. نحن ندعنا تنسيقا جيدا. نعم صار معروفا كما تعلم للقاسي والدني أن هناك احتلالين أمريكاً وإيرانياً. أنتم في المقاومة كيف تنظرون إلى الاحتلال الإيراني لا سيما بعد تصريحات نجاد بالتدخل السافر في الشأن العراقي؟ التدخل هذا تدخل في العراق هذا ليس جديد، فهو يمتد إلى سنوات قديمة بل إلى عمق التاريخ إلى أكثر من خمسة آلاف عام. أما نحن الذي يهمنا اليوم. هو أن هناك نفوذ إيراني كبير جدا في العراق ومتمثل ذلك في أجندات السياسية الآن المتمثلة بأحزاب السلطة تسعى لا. إلى تطبيق البرنامج السياسي الإيراني فكلما يحدث هناك شيء في إيران نسمع صداه في العراق بتفجيرات وكذلك بقتل وكذلك بإثارة اضطرابات واليوم حتى اليوم ما يحدث من اصطفافات طائفية وما إثار حول لجنة المسائلة والعدالة والتمييز وغيرها كل ذلك يدعو نعم. إلى إنشاء اصطفافات إذا إذن أصبح التدخل الإيراني واضحا سيد عبد الرحمن أخيرا ما استشرافكم لمستقبل المقاومة العراقية وخاصة في ظل تطور أداءها بشهادة قوات الاحتلال أنفسهم بحمد الله عز وجل المقاومة تتحرك بمحورين، بمحورها العسكري وبمحورها السياسي. والمحور العسكري ليس كما يدعي الآخرون بأنه توقف، واليوم توقفت المقاومة عن اداء دورها، بل في فقط في شهر كانون الثاني بلغت عمليات المقاومة إلى أكثر من مئة عملية استهدفت بها استهدفت قوات الاحتلال. وهذا إنجاز كبير وليس كما يدعي الآخرون. وأما على المسار السياسي فلدينا حراكنا في الداخل مع شعبنا في. في بناء نسيجه الموحد وتجاوزه المحنة التي يريد أن يقعه بها من يمثلون العملية السياسية بإصطفافات طائفية وكذلك نسعى مع شعبنا إلى الالتفاف حول المقام وهي الممثل الشرعي الوحيد ولدينا اتجاهنا السياسي المتمثل في الخارج بأننا بدأنا بعلاقاتنا الجيدة مع محيطنا لا. العربي وكذلك مع محيطنا الإسلامي وامتداد كذلك نمتد دوليا مع جميع الدول التي تعترف بحق الشعب العراقي في الدفاع عن أهدافه والدفاع عن حقوقه. ونحن أريد أن نوجه رسالة هنا أن على الشعب العراقي أن يكون واعيا وهكذا كما علمناه سابقا لا ينجر خلف استفافات طائفية. ولا يخوض في احتراب يخسر به جميع الشعب العراقي. الشعب العراقي نسيجا واحدا بكل مكوناته. وأدعو أبطال المقاومة بكل أصنافهم وكذلك بكل فصائل ومكوناتهم إلى أن يكون صفا واحدا في مواجهة الاحتلال حتى يتحقق الانجاز الكامل نعم. للمقاومة من تحرير البلاد وكذلك بناء العراقي حتى نصل إلى الرسالة الحضارية. بإذن الله شكرا جزيلا لك عبر الأقمار الاصطناعية من سوريا سيد عبد الرحمن الجنابي الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي للمقاومة العراقية.